نأمل أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير من منزلة التوبة ولعل الذين تابعوا معنا درس المدارك منذ البداية وجدوا أن منزلة التوبة تعتبر من أجل المنازل وتقريبا نحن بلغنا اليوم صفحة 420 من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين واخر ما ختم به ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة التوبة الحديث عن مشاهد المعصية والفكرة تدور حول المعصية كل شخص ينظر إليها من منظار معين فالمعاصي فيها حكم وفيها فوائد تعود على أصحابها بعض المشاهد في المعاصي مشاهد من كمشهد الحيوانية أنه ما من عاص إلا وفيه شبه من الحيوانات وتحدثنا عن المشاهد مشاهد المعصية الحيوانية وأن النفوس والطبائع كطبائع الحيوانات إما سلبا وإما إجابا فبعض الناس نفسه كذبية وبعضه وبعض نفسه حمارية وبعضه نفسه خنزيريه وبعضه نفسه سمومية وبعضه نفسه طاوسية وبعضه نفسه فارية وبعضهم نفسه ابنيه يعني كان ابن المنازل في الحيوانات شنو؟ الخيل والبقر رؤيته في المنام تدل على خير لان في الأرض في في في في, في, في البقر صلاح الارض فقلنا انه ما من عاصم الا وهو اشبه الحيوانات بعصيانه عياذا بالله لانه اجاب داعي الشهوه ولم يجب داعي العقل إذ أن العقل خاصيته تلمح العواقب يقول لك ده كان عملته بعدين يحصل كده النفس تقول لك لا ولا بقول بس شنو يعمل المعصيه دون ان ينظر الى العواقب او ان يتلمح النهايات المعصيه بتوديني لوين ما بقول كده ممكن يسرق بس يكون ده يسرق ويكون موظف اكتشفوه يعملو شنو افصلوا ودخلوا السجن ودفعوا الحراسات وصمع جدين تنائي دا كله من الأول لما يعمل قدامه داعي الشهوة القوي الحيواني يجعله يعمى لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشهوة تسكر الشهوة شنو؟ تسكر قال تعالى عن قوم نلو إنهم في سكرتهم يعمهم ما سكروا بخمر إنما سكروا بعصيان امنن المعصيه والغريب كما قال ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى وهذا كتاب على كل شاب يدرس في جامعه اي اقراه اقول لك حاجه اجز حبك الكتاب ده اجز في الجامعه وما بجد فلذلك كتاب ذم الهوى يقول من ادمن النظر الى النساء لا يستطيع ان يترك ذلك وان كان لا يسترد الذي يغض البصر احيانا وينظر احيانا يجد متعة في النظر، والذي يعصي أحياناً ويمسك وعيه أحياناً يجد لذة وقتية ومتعة لحظية في المعصية، أما الذي يعصي دوما لا يجد لذة، ولكنه لا يستطيع يفك عن المعصية لأنه قد أسكر بالمعصية. يقساك راندا. ثاني ما في وعي. يعمل المعصية بغير إرادة منه. يا جناب الله. إرادة مش ما عنده إرادة هو عنده إرادة. والله على ولكن أصبح لا يستطيع أن يمنع نفسه يعلم أن هذه معصية فيلخ ويقع ويعصي فدي قلنا شنو دي اسمها المشاهد المعصيه شنو الحيوانية وقلنا فيها ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصفعيان يقول يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران في أنت حيوانات إني رأيت الذئب يظهر بعثه في نعجة منهدة الأركان ورأيت ديكا مدخما شبعا ولم يرم الفتاة لجاره الجوعان ورأيت قردا فاسقا متلصصا يرنو الى انثى لدى الجيران ورأيت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه بقياده الجرزان ورأيت صقرا غافلا واناثه مفتونه بالبوم والغربان ورأيت دبا كالكثيب ضخامه ويظن قامته كوصل البان ورأيت ثورا كبيظن خواره شدوا كشدوي بلابل البستان ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان فصرخت أقصر يا بني ولا تجد وصفا فتلك حديقة الإنسان كل المشاهد الحصر في الحيوانات دي في البناء أدنين موجودة القرد الفاسق المتلصص سرنه إلى أدرد الجيران موجود الصقر الغافل داروا للغمة العيش والخيانة الزوجية شغالة بيوراو ده في الحيوانات ما في لكن في البشر فيه ما تستغرب أورد البخاري في كتاب الأنبياء في كتاب أيام الجاهلية وليس في كتاب الأنبياء في كتاب أيام الجاهلية حديثا وفي البخاري قال عمرو بن ميمون صحابي قبل أن أسلم رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القروض عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا قال عمرو بن ميمون حديث البخاري ولقد أرى الله الرجم في الحيوانات قبل أن أراه وأسمع به في الشرائع رأيت في الجاهلية قرد الزنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجاره حتى ماتا ما هو الكلام ذلك يا أخوة أنا كنت أشيره القرود دي تتوالت كيف في عقب طيب كيف يقول زنى بقردة وما زنى بقردة ده حديث عجيب هو قال كالآتي رأى كالآتي قال جلى الى الوادي مليان في قرود قال مشى قعد ثلاث حت سده وقعد في القرود دي قال في قرده معاه قرده عجوز ما في اكيد لكن القرود كان القرود الموجوده فيك اما ربنا دار يري امره ومائه اول قرود دي مكلفه مكلفه كيف ان تكون ليست قرودا ولكنها جن تشكلت شنو قرود لان قرود الجن بتشكل مره يبقى حيوان هناي كلب ومرة يبقى شنو حيه الحيه بالنسبه في الغالب بتكون شنو جن كويس وقيس على ذلك ممكن يشكل كويس والناس بيحكوا في ذلك شنو قصص ما عند يقول يقولك انت عمر ركبته فجاه رجلت شدقت الدرجه وانت بسم الله وركبت لي تسدجت الدرجه صح اللهم صح وهذا ما صح كلام زين والكلب الاسود شنو شيطان ما فيهش قدر ما فيهش قدر لانه صدق كده اي كلب اسود تلقاه حاين فتح التجده دي حاين الكلب لكن شيطان كويس وحاكل فال فالجيب يسكن انا حط سروكان غير راء شوف امرهم بمنده جار راء جري كبير ماسك له جردة صغيرة وما فكر اصلا من يده معناه خايف إنه يدخله قال لما النعس خدت إيده تحت رأسه ورقت قال لما غرق في النوم جديل ثابت والجردة راحت جنبه ما قدر يتحرك غمزة وصحاء قال اتسلت إيده من تحت العجوز ده بالراحه ومشت معه قال زنبي وانا شايف وجات تاني رجعت بالراحه دخلت إيده تاني د د دي ني ويتعامل ميمون بالتفصيل قال ونامت قال جير الكبير صحة أول ما صحة شمها لما شمها كورق كوارث ثقيله القرود اللي في الوادي كلها تلمت جات جات جات نظم ونظم ثقيل بالكوارث بعد شويه جابوا خطوها جابوا خطوه ومشوا جابوا الغيرده الشعب ده شموه جابوه خطونا للتسوى تسوا قال جيرد ورجموهم بالحجار لحد ما ماتوا ياخوانا يا والله في عدن مشاهد المعصية شنو حيوانية ولا غير شنو طيب ده المشهد ده لعلنا انتهينا منه المشهد الثاني من مشاهد المعصية عشان ننتهي اخواننا الاربع مشاهد الأولى منحرفة ابن القيم يريدها باعتبار أنها موجودة في اذهان الناس وينقضها في مشهد يقول المعاصي رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة يقول المعصية رسوم شنو؟ الطبيعة ولا زوال الخلقة يعني أي من آدم عنده أواطف عنده جنس عنده كذا بيميل إلى أن يفعل المعصية بشنو؟ بطبعه يعني الطبيعة قالوا تركيب الإنسان المركب منه الطيل والروح وال... والأخلاق الموجودة في الإنسان داع بيخلي الإنسان يعصي كأنهم يبررون الشرك للمعصية طيب لكن الرد عليهم كيف ذل؟ يقال الإنسان يعصي ولكنه يترك المعصية لداع أقوى في قلبه وهو حب الله تعالى هل كل الناس بيعصوا؟ طيب السؤال لماذا لا يعصي المؤمنون ربهم؟ لأنهم يخافونه وعرفوه وإن كان في نفوسهم داع الشهوه كما في نفوس سائر الناس ابن قيم يقول الشهوة مستكنة في نفوس الناس والإسلام دين عقل لم يأمر باتثاثها ما قال الشهوة يشيروها من حد يقطعها إنما أمر بترشيدها فمن كان أعزبه ووجد في نفسه ميلا إلى النساء ماذا يفعل يتزوج ما يختصي يتزوج ليه لاننا نريد شهوته ان تكون شهوه تجري في مواطن السلامه والامن وليست في مراتع الهلاك إخواننا الشهوه دي ممكن تعمل زنا وممكن تجيب ذريه يطلعوا دكاتره واطباء وعلماء ومجاهدين وناس كويسين نفس الشهوه دي ذاتها مش كده الدين الاسلام ما حارب الشهوه عم شنو رشد الشهوة قال أما أنا فإني لا أتزوج النساء قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فإني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني بسبب هذه الشهوة التي اودعها الله في النفوس التي لم يطلق لها الشرع العنان, الشرع العنان لتعبث كيف تشاء إنما أحاطها بسياج وضبطها, وضبطها, وضبطها بضوابط جعل الشهوة سبب في إعمال الأرضي كل الناس قاعدين ديل جينا كيف بالتقاء رجل وامرأة ولكن الفرق انهم التقوا في النور ما التقوا في الظلام وأنهم دخلوا الحياة الزوجية بالأبواب ولم يدخلوها بالشبابيك زواج عرفي وكلام فارغ دو عديد الباب وقال أنا ذا البدي قال له أمك وامي. قدوا عنه وعجدوا لي ولموا الناس وطلعوا كروت وكان في زمن الناس عم محجوبين ما في كروت ما في كروت في زمن أباحتني يعني كروت وزين اليعملات في عمارات ولا عجباني الشيء بنور البناه ودو في دو, دو, دو وتلقى العمارة كلها كاسن أنا عجبني عورت ليه لأنه ده إعلان وافتخار بإنه أنا بيتقعديني على السوا ولا تقعدي يعرس الولد بيجي بيجي في النور بيجي في جات الميلاد بنادو في المدرسة فلان ابن فلان ما بد ما ما بتنقل بيعمل جواز وسافر بال بحمى المطارات ده في النور فالقول بأنه هذا من لوازم الخلقه والرسوم الطبيعه هذا لا نسلم به هم قالوا شنو؟ قالوا الإنسان لا يقهره إلا قاهر من نفسه الزول العاجل المؤدب يمكن يكون فوجز من الحقيقة يمتدع عن المعصية من داخله لكن الدافع شنو؟ في زول دافع الجنة وفي زول دافع مخافة الله وفي دافع حب الله حب الله وفي دافع هذا الكلام نزلته كده ما ما بليق ده حتى لو خد المعصي ما بيجا أجر حتى لو ترخى المعصي ما بيجا شنو في فيه خواجات مهزمين بالنسب ما عنده علاقات خارية الاسره كده عنده احترام كده سيدى لكن ما بلقى ولا حسنه طيب وقالوا القوانين والنظم والسياسة بتاعة المجتمع بتمنع الناس من الفساد والعصيان ليه؟ لأن الفساد طبيعته إنه يعصي إلا له قوانين وسياسة تمنع هذا صحيح ولكن ما هي نوع السياسة البزريك ثلاث سنه سجين والبزني ستة شهور والبيقذف ادوه إشان السمعة يدوه سنتين ده الناس ما بيمنعه. وحتى لو منعوا بيمنعهم ولكن بيكون تعبوا ساكت ما بيجوا أجر ولا بتكفر في الآخرة لكن الزولة الزنا كان جلدوا ولا رجموا أول حاج يبمنع الاخرين الناس بلاوزوا الحجار دي حار خلاص والله شريعه الله مغطب جائد الناس بيخافوا الله جدا وقال ولا تأخذكم بهما رافه شنو في دين الله يا اخواننا الناس بعين للذال الرجل ولا ينظر الى بشاعة فعله انه بعد ان تزوج اخترق الحدود وتجاوز الحواجز وقفز فوق المحارم واعترض واعتدى على اعراض اخرين يا اخواننا ده من اخطر المسائل انا في الزنا ده يمكن يجيب القتل الزنا جيب القتل قال لأنه لانه في الغالب الاسره المرموقه والمحافظه اذا زنت فيها بنت كان هذا عار واحيانا قد يكون ثمره الزنا طفل جنين يقتل قتل ولا ما مشكله ان جرائم مولده بعضها بعض طيب فلذلك أقول أيها الأحبة مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقه يقال لا يقهر إلا بقانون سماوي وإلا بشريعة ربانية عندها فوائد إخواننا والله دي عند بركة تعرف واحد يحكي لنا دكتور في الشريعة قال ليه ما في بلد قالوا الليلة حيرجوا مرأة امرأة زانية محصنة ثبت عليها أو شيء راجل في بلد بعيدة غائب له سنتين وحملت جابوه ير قال لي جابوا اجار وانا جيت قال لي متلله نطبق الحدود دي قال لي يا حفروا لي لحد نصها قال لي شدنا الفجار قال له سيد حجر في يدي يلا الناس بدوا قال لي اول ز ضرب حجر في راسه قال لي دم شره قالت رفعت راسها وعانت لينا قالت لنا يا رجال ما فيكم رحمه ومشيت قوي رجعت قال لي يفوتها قلت يا الرسول لما رمى الغامدي ما عنده رحمه كويس وخالد ولي سجها حتى طار الدم في خالد رضي الله عنه ما عنده رحمه اخواننا انت ما تنظر الى العقوبه انظر الى بشاعه الجرم بيستاهل وما بيستاهل شوف بيستحق ولا بيستحق شوف وبعد فايده له يكفر عنه هل قوانين البشر الزاني عشر سنين دخل عشرة سنين الذنب يمحى في داخله يمحى هل الحدود هل القوانين الوضعيه كفارات ما كفراط ولكن الحدود جوابر وزواجر بجبر الظلم وشنو وزواجر بتزجر الاخرين لذلك لا بد من اقامه الشعب لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر أربعين صباحا رواه ابن ماجه هكذا قال عليه الصلاة والسلام حد واحد بس يطبقه أحسن للناس من ما تشرلو حس عليك هذا الخريف ده لما ما يجي الناس بتجهده وبيتجهده حد واحد بس زين وطماطرت أربعين صباح من البركة في البهايم والأنعام والأرزاق والذرية ودي بركة الناس بشوفوها لكن أموره بتزهر. طيب المشهد الثالث هو من المشاهد المحريفة مشهد أصحاب الجبر وهؤلاء هم الذين يعتذرون بالقدر يفعل المعصية يقول لك والله هو عمل معصية نعم عصى ده ظر ولكن الله أجبره على أن يفعل المعصية في قولهم والله أمرنا بها إن الله لا ي إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولذلك أتقولون على الله ما لا تعلمون فلذلك هذا مشهد شنو أهل الجبل عياذا بالله وهو مشهد تولدت عنه مجموعه من العقائد الفاسده بناسبة لما يقول ليك الإنسان وأيزل يعصي مجبور معنا إبنه ذاته وفرعون ذاته كانوا محقين من هنا نشأت بعض المناهج الفلسفية المنحرفة التي تجوز ابن عربي كان يترضى على فرعون ويصلي ويسلم على إبليس ابن عربي صاحب الفتوح المكية وصاحب فصوص الحكم كان يقول إبليس من أهل الجنة فرعون رضي الله عنه وابليس عليه السلام ابن عربي سبب ذلك العقائد المتسلسله الجبر يولد عقيدة الحلول والاتحاد وعقائد الوجود وهذه العقائد الفاسدة المشهد الرابع من المشاهد المنحرفة مشهد القدرية الذين يقولون الإنسان قائم بنفسه أطاع في قدرته وعصى بمحض ارادته وذلك ايضا منهج باطل ل لانه لابد أن تشهد الملتوى والتدبير والتصريف في ملك الله تعالى وانه سبحانه لا يقع شيء في الكون بدون مشيئته الكونية ولكنه لا يلزم احدا ولا يجبر احدا على على المعصيه ولذلك مذهب اهل السنه والجماعه في القدر الجمع بين الجبر والقدر كيف ان الانسان الجبريه ذات يقول الانسان شنو مسير والقدريه الانسان يقول انسان شنو مخير وأهل السنه بيقولوا شنو مسير وشنو مخير مسير في قوله تعالى في المشيئه الكونيه العامه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وما تشاؤون الا أي شاء الله. والإنسان مخير في أن الله جعل له عقلا وأرسل له رسلا وبين له حلالا وحراما إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نفتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بإرادته وده يتضح كيف طيب عشان ما إذا قمت في رأسك المشهد الخامس والمشهد الخامس هو من مشاهد أهل الصلاح بعد في تمانية مشاهد المشاهد الخمسة الأولى ما لا. الاربعه الأولى ما لا أهل, الم... أهل... أهل الضلال والمشاهد التسعه أو الثمانية القادمة أو التسع القادمة هي حقة منه؟ حقة أهل الصلاح أهل العمل الصالح بيعان المعصية كيف؟ طيب اسمع هذا الكلام يقولون مشهد الحكمة المعاصي التي تقع في الكون لا تقع رغماً عن الله وقعت والله يراها سكذا قال ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل شنو مريد ومن ذلك الذين قتلوا الأنبياء كانت في قدرة الله أن يمنع الأنبياء ويصونهم كما صان أنبياء ألقي ابراهيم في النار فشنو فنجاه قلنا يناركوني بردا وسلاما على إبراهيم وبعض الأنبياء لم ينجيهم ليس لأنه يمقتهم هم أنبياء إنما أراد حكمة بالغة في الأمر وهي أن يوقع غضبه وأن ينزل مقته على قتلة الأنبياء إلى يوم القيامة بين اليهود وأن يرفع من درجات الأنبياء في الآخرة وذلك ليه لأن النبي الذي يصيبه مكروه يعتبر حسنه يعتبر هذا من مقاشره الابتلاء صحن ما صح يعتبر هذا شنو حسنه بالنسبه للانبياء فالحكمة المعاصي التي تقع اهل السنه واهل العلم والفضل ينظرون اليها من منظار الحكمه يقولون المعصية وقعت بمشيئه الله الكونيه وليس بمشيئة الله الشرعية ليه؟ أي شيء وقع في الكون حسها الشعرون بكتل الله شايفه ولا ما شايفه عالم به ولا ما عالم به لكن بيه بكتل والمسلمين قاعدوا يقتلوا حتى لا تقول يا أخي طيب الله خلوا لي عنده حكمة ولكن ليبلوا بعضكم أسكين قال شنو ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا شنو بعضكم بلعن عشان اهل الايمان يدفعوا ويقتلوا ده بيكون جنو بيسموه شنو شهداء هل هذا زول شهيد. هم رب عيدينه قاعد في بيته بيقوم سيدتين فيقتلون وشنو ويقتلون لا بد يقتلون؟ ان يقتلون ده كفار بالنسبه للكفار ما شيء لهم للمؤمن شنو طاع على يجاهدون في سبيل الله فقتلوا هذه حكمة يعني ما كل معصي يبتقع بدون حكمة إبليس خلقه الله وجعله من المنظرين ابتلاء للخلق واختبارا لآدم وذريته عرفتم هذا مشهد شنو مشهد شنو الحكمة طيب وفي مشهد الحكمة تظهر آيات الله تعالى في المعاصي فرعون عفى الله وقال أنا ربكم شنو الأعلى ربنا غربوا آية ولا ما آية فتظهر مع المعاصي آيات الله بتصديق أنبيائه وهذا مشهد من مشاهد الحكمة وكذلك في الصراع الذي يقع بين الأنبياء وغيرهم ظهرت آية الله قوم ابراهيم اعرضوا واذوه به شلوك الكفار الكفار الكفر معصيه ولا معصيه معصيه قام معصي. عملوا شلوك القوا ابراهيم في النار فأظهر الله ايته على النشلوك على النار لما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم هذه الايه محكمه كسائر ايه القران قلنا يا نار كوني بردا لو ما قال سلاما كان داخل النار قد مات من شده البرد يا نار اقولي برد انا قاتك وشنو برد وابراهيم كان شنو مات برد عشان كذا قام اضعف للبرد شنو وسلاما ولما قال يا نار اي نار في الدنيا اصغر طوالي دار اتنفس بردا وسلاما النار في الدنيا كلها كان بيقرد بردا وسلاما كان زوجي انك تقضيه حاجه ما في على إبراهيم بقت النار خلاص بقت نار ونا إبراهيم هي بقت بردان وسلامة شو بكران ذكر؟ المهم لك مستفاد من المعاصي تصليط أولياء الله على أعدائه وتصليط أعدائه على أوليائه فيها حكم جليلة ولا ما في حكم تصليط أولياء الله على أعدائه في حكم ولا ما في حكم؟ وتسليط أعداء الله على أوليائه في حكم ما لا يحكم في حكم حسن يقتل المسلمين وناس ونسألقوا يقول بس في التلفزيون والفرج نحن حسن نسوي شنو ونعمل شنو كويس ولكن بعض المعاصي يعني بتاعت اليهودي يأتي فيها نصر الله مع اختبار اهل الإيمان بعضهم يقول والله ما في هذه طريقه تحلى أصطر والله الدين عيسى عليه السلام لكن كنت بيقولوا وأخو بالضعف وناس يقاوموا وشغل في في الرفح وفي الفلوجة ظهر في أتوني محن ومعاصي أعداء الله وظهر الصلابه وجلد وتضحيات أولياء الله ايوه شو الرسول يرسل سرية سرية من السرايا يرسل أربعين أو سبعين من القراء يبحون في يوم واحد شوف الكلام ده كيف حكمة ربنا كويس؟ يا أخي قال لي أه. الرسول لم يقول في الغزوة في موته يأمر زي يقول فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة مما يقول لك الرسول يقول فلان ده بعد يمسك فلان يقول لك يقول بعد يمسك فلان ده الأول دا موت طوالي الناس في المدينه قالوا يا رسول الله هلا متعتنا بهم لكن الاجل دا في يده في توسلنا ولا في ربنا؟ في ربنا فوق يقوم يمشوا وعارفينه نفسهم اسمه شفت منه يقول لك فان قتل ففلان أي يزول يقول لك فإن قتل دا بيقتل طوال بعد ما شفت ليه قتل بيد منه مجرمين طغاة كفار فجار معاندين للدعوه محاربين أتون هذه المعاصي منهم اظهر الله قيمه اوليائه شهاده ومكانه ورفعه جل جلاله سبحانه طيب بعدين المعصيه في حكم يا اخوانا كلها كل المشهد ده في تفصيل في المسائل الثانيه قال لك انت لما تشوف خذلان الله لاعدائه بتخاف انه ربنا يعني اجعلك منهم والله يا اخوانا خف بتخف ولا بتخف تقول الله ربنا ده. من يهدي الله فهو المفتت، ومن يظن فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا بتلاوز تكون طوال تتضرع بقولي بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وتضرع بقول الرسول عليه الصلاه والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على شنو؟ البقليد تتخاف في التقلب يقول ما يكون زول ماشي كويس وفجأة شنو انحرف انت طوال تلاوز تقول ده ممكن علي انا ذاتي تتضرع إلى الله فائدة ولا ما فائدة فائدة ولا ما فائدة بالنسبه لصاحبها معصية وبالنسبة لك أنت من اهل الايمان استفدت يا اخواننا في الكتاب ذم الهوى ابن الجوزي حكى قصتين وحيرات القصة الأولى قصة صالح المؤذن والقصة الثانية قصة عبد ابن عبد الرحيم في أحداث في أحداث سنة ثمان وسبعين ومئتين صالح المؤذن رجل أربعين سنة مؤذن رقى في يوم من الايام منارة المسجد ليؤذن فرأى امرأة نصرانية داخل بيتها تسير بثوبها ثوب واحد بسل فستان حيمة فوقعت في قلبه فنزل إليها وطرق الباب فقالت من؟ قال صالح المؤذن ففتحت له الباب فأمسك بها وجعل يراودها قالت أو لم تقل أنك مسلم هذا يحل في شرعكم هذا حلال عندكم وكذا قال لها قد تركت الإسلام وإني من محمد مراء هذه الرسول ذاتها قالت إنما فعلت هذا لتنال مني قربت إليه خمزير لحم خفزين فأكل وآتت خمرة فشريد بيت مجرم يرم شريد لما سكر تالى بيدا يعمل حاجة أغلقت غرف عليها داخل البيت وجوه البيت وامتلعت قالت انتظر أبي حتى يرجع من السوق فيزوجني منك بعد أن يتأكد أنك سلطة نصرانية ارتقي هذا السقف أرجاني فوق فوق صعد السقف فوقع على رأسه فكسر عنقه فمات كسرت عنقه فمات لما أتى والدها أخبرته الخبر جربه من البيت وألقاه في الشارع على الباب بس برّ الباب بس ودخل الباب واشتهر أمره بين المسلمين فأخذوه فألقوه في مزبله ككلام ذاته بخوف لا خوف أجدك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أشكد لما الرزول يتمنى حسنا الخاتمه هذا قمة الطلب إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم وإذا أحب الله عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله قال يوفقه لطاعة قبل موته فلذلك هذه القصة أولى القصة الثانية قصة عبد ابن عبد الرحيم قائد جيوش المسلمين حاجة القرآن ذهب وحاصر الروم رأى رومية من على الحصن وقعت في نفسه فأسكر إخوانا والله السكر بالشهوة كويس اشدد ان يستخدم بشنو بالخمره تامل من يستبيح عرضا لا يحل له يما يكون معها خاليه لا يذكر دين ولا رب ولا شر ولا مخافه ولا عرض ولا مروءه ولا نجده ولا يمشي والاغرب المراه التي تتجرد بغير زوجها وتمكن رجلا منها ياخذي الرجل إذا كان هذا في حقه لوما فإن في حقها لومان المرأة بالذات العقوبات على حتى في الآخرة أشد تفتكر فشوف نظر إليها فكتب إليها كتاب كيف السبيل إليك وضعه في سهم وأرسل السهم إليها قالت إليه تنصر وأفتح لك بابا لا يعلمه باب شر المسلمين لا تُمَعَرْفِ بالليل السلل والناس نايمين اصبح أصبح الصباح الناس قاموا يحاصرون تاني فإذا بعبد ابن عبد الرحيم ده سنة 278 أوردها ابن كثير قال وفيها سنة 78 ومئتين مات عبد ابن عبد الرحيم قبحه الله ولعنه قال بيجوا معهم الناس فقل عليهم أمور الله دخل عليهم دخل إخوان تقل حميرين دقوه البيت منزل شعارة وخالت يأيد فيها وفي الملادي بعد اليوم المسلمين قالوا يا إخوانا هذا معقول قاموا وسألوه من الحسن نتكلم معه قال له يا حبدة هل لم تكن حافظا للقرآن أين ذهب قرانك قال نسيته كله ليه واحدة بس بقي معي منهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون يجب أن ربنا ختاله وحسر كيف ما مذكر الفاتحة مذكر فقط الآيتين دين من طبعا عليه تماما فلذلك الإنسان إذا رأى المعصية عند الآخرين يستفيد لنفسه طيب ده المشهد يا يأتو الخامس والمشهد الأول من مشاهد أهل شنو؟ أهل الصلاح المشهد الثاني من مشاهد اهل الصلاح وهو يعتبر السادس مشهد التوحيد المعصية فيها توحيد فينا ناتبع عامل المعصية من خلال التوحيد كيف؟ هو يشهد أن الأمر كله بيد الله ألا له الخلق وشنو؟ والأمر فيشهد في العصار عدم توفيق الله لهم وهدايتهم يقول شنو؟ ما بقول الله ودهونا المعصر لكن بقول شنو الله ما هداهم أسكد من الكلمات المرددة أن ما بيهدي الكريم تعبان تلقى أبو دار الولد يكون أحسن زول تعبان مع تعب وأم تعبان تعب مع ولده عشان يستقيم لكن ما بيقدر إلا الله يهديه أشكد الدار الهداية طبع من منه ولد التوحيد الدار الهداية يقول اهدنا الصراطة المستقيم لواحد غيره لا يهدي وده المشهد يعني زورت في المعصية بواحد يقول والله أنا كان دار أخلي المعصيه دي ما بهديني إلا منه إلا الله كويس فهذا آه آه باب عظيم يقول ابن القيم وباب الهداية إلى الطاعة باب يدخله القلب من باب العبودية والألوهية ولكن مفتاحه الربوبية يفتح ذلك شنو؟ تقر أن الله مدبر وأنه مطلع وأن قلوب العباد بينه اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فاسأله أن يصرف قلبك إلى الطاعة وأن يهديك إلى الاستقامة ده المشهد يا تو طيب هذاني المدخلاني هو إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين الروبوبية وإياك نعبد شنو الألوهية والخضوع لله سبحانه وتعالى طيب المشهد السابع مشهد التوفيق والخزلان مشهد التوفيق شنو والخزلان إخواننا في المعاصي أنت في ناس مؤمنين بعقولا من المنظار ده منظار إنه المعصي خزلان والطاعش من توفيق ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هذا توفيق وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون هذا توفيق فمشهد التوفيق والخزلان طيب هنا في قاعدة مهمة جدا يقول ابن القيم أجمع العارفون أجمع شنو العارفون بأن التوفيق ألا يكدك الله الى نفسك هذا التوفيق إذا الله يوفقك أصلني خليتك والخذلان ان يكدك الله إلى ماهو إلا نفسك أشكد من الأذكار الصباح والمساء التي يرددها المؤمن كل مساء وصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إلى نفسي طرفة عين فأهلك والله الله يخليك طرفة عين إذا تهلك والله طيب يا إخواننا التوفيق ده ضرب له مثل ابن القيد ضرب له مثل مثل لكي تفهم القدر يا إخواننا عشان تفهم شنو القدر ما يقول الإنسان مسير وشنو ومخير وعشان تعرف شنو القدر يعني تفهم قال التوفيق الخزنان لا ينافي عدل الله وحكمته قال لله المثل الاعلى ملك من الملوك خلي بالك معي ملك من من الملوك هذا الملك أرسل إلى رعيته كتابا قال لهم عم قليم سوف تجتاح بلدتكم سوف يجتاحوا بلدتكم عدو وسوف يجعلها خراباً ويباباً شنو منها وقد أعددت لكم دور تعويض يعني أحسن مما أنتم فيه ومحروسة بجيشي وجنودي أنتم في أمان هذا ماهو ورقة براءة لكل الناس وهيّع لهم دواب جام بصات وقفله سياحيه عشان يرحبوا وجندرانات سنرحب افشل قصر الملك جمعه رسلنا شان ورقه دي قالوا للناس ورسل ناس جنود له قال له تكلموا الناس كلهم اي زوت تكلموا كويس وتجروا الكلام ده وتقدم له المركبه وتهيئ له وتخوفه تقول انا عايز شنو جاي وبيخربها وقال لهم فلان وفلان وفلان خبتلون الباب امسكوا من ايده وسوقوه جيبوا لي قال الملك والله ودار الخراب الدنيا والدار العامره التي فيها الامان عنده الجنه ارسل رسل بكتب قالوا لهم لكن في ناس ربنا بيحبهم حب شديد قال لهم فلان وفلان دي جيبوا من يد الديل كان يريعصوا معنا طريقه. المعصية ذاتها لا تستهل له. يقرر في نفسه يقول كده نجلب الناس دي قاعدين يعصوا قاعدين بيسوا ماذا؟ التوفيق الناس جاءوا الناس قالوا لا والله يا أخي نحن عطلوا الكلام زور قاعدوا شغالين في حفلات لحد ما جاء العدو التاح البلد وذمره الملك قصر معهم لكن خزنهم، خزنهم كيف؟ ما رسل الناس يمسكون من يدون لكن كلموهم ورواهم وبيانوا لون الصح من الغلط وقفلون العربات قال لون أركبوا فنسربوا ناس ماريبوا ما وفي ناس من البيوت مش كلموهم عادي من البيوت مسكوا من يدون قال لنا اخواننا خبروا شوية قال لنا خليساقوا دير ما قالوا دير منه الموفقون الموفقون والله اخواننا في ناس عمل خير ده مستحيل والله مستحيل والله انا اقول لك حاجه اي زول ما يعمل عمل الخير مخزول والله, والله مخزول يا اخوان اشوفه انا اوريك الخذلان انا بعرف زول قروشه كتير كتره شديده خلاص جاءه زول عيان عنده فشل كلوي صدق له بميه الاف وقال تعشير بكره وبكر ذاته يا من سل روح الدول النهاية اليوم كويس فتح محلات تجارية للفنانين واللاعبين بتاعنا الكورنة من قروشه ولا قالوا ان تعالوا بكرة زل عيام محتاجية دي تنفع في الداخل الله والله حق الفنانين انت بغالي بيتنفع بي. فتح لفنان محل بتاع آلات موسيقية ده انا عرفت الله بوفر لا المهم كيف فعل للشيطان ويدفعل الرحمة إذا ده تقول الله ما بي الله ده تبدور منه زي إذا بتوفق لعمل الخير أصلًا شوف أيزول ما بتوفق لعمل الخير, الخير ده ما كويس لعمل الخير شوف اللي بيعمل عمل الخير ده ده يحبه ده زي قالوا من شلو من بسخاء وبيحب منه في عمل خير كان الصحابة زمان الواحد يجيب قروش ما شاء الله منه يبكي دير موفقين توفيق شديد انت قال عمل خير شبا ما توفيق وانا وشوريك دروب الحرمان جريت لي مقال المقال كان واحد من سعودي في مكة قال انا بعرف ناس سعوديين سحني في مكة وطولد في مكة وشغال ليموزين في مكة. انبل الناس من جدة ودوهين مكة ومن الحرم ودوه محل السكن بتاعهم في مكة داخل مكة. كويس؟ العزيزية ولا الفيصلية ولا أي حي مشلوا من الأحياء. قال عمره سبعين سنة. مرة واحد لا عمل حجة عمره. جاي في مكة ويتولد في مكة وأجداده في مكة. وزناس يدوه من أندونسيا. طبعاً إخواننا شوفنا الشرطة قاسي دين عندهم حانين للبيتنا يا أخي الواحد بس من جدة يوعد بكير لحد ما يصل البيت يا طف بوك أشديد جاي ميه دا والواحد تلقى عجوز واحد تلقى يحبه واحد تلقى شائر أبو يجو ميهنك واحد تلقى كويس الحق لا بيأجخ لا كذب بيعمل بيجام بكبريان ولا مسيحة أبو يخش الحرب يطوف ويسعى يعمل عمره قال ما يعمل عمره زات كويس عندنا واحد جد جدة بعدين عنده إقامة على الرياض أول مرة يمشي لما جيت ده الناس قال لك قبل لا تمشي الرياض أعمل لك عمره قالوا لنا عمرك قدام قال الرياض في عمره عليك شو بزول جاهد ده الرياض في عمره قال لهم نعمرك قدام قال كويس أوفيسور عنده جروش تجيلة، لكن بتاجر في الجروت بجانب الضحية. قالوا ليه خسمع؟ ما تحج؟ قالوا والله يا إخوان، كل سلبي نروح حج. لكن الغريبة بيجي في عين الضحية. قالوا عين الضحية ماشان الحج يا أخي. عين الضحية نزعت، انت بتترسم منه ذا. كرب أنا مع مرحك، والله ما كان ما كان بيجي تاجر كبير. قالوا كل مرة قالوا بيجي في عين الضحية معنى الطريقة قال أفوت أفوت المسألة دي. والله التوفيق ده شيء عجيب. طيب المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات هو من أجل المشاهد وأوسائها اخوانا شوفوا فين برضو بعانوا للمعاصي من باب أسماء الله وصفاته كيف؟ يقولون من أسمائه الغفور الرحيم الودود التواب كويس؟ ومن صفاته إن الله كريم يحب شنو؟ العفو اللهم يقول عفو كريم تحب شنو؟ العفو فعلاً. يقولون هذه الأسماء تستلزم أن عبادا يعصونه ليتوبوا إليه فلذلك ينظرون إلى المعصية ما نشكروا لكن بقول برضو المعصية تجعل العبد يتعبد الله بأسماء الله وشنو؟ وصفاته بأن يلجأ إليه وأن لان من اثار الاسماء والصفات مغفره الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحه عن الجنايات فالله جعل من عصى جعل له بابا من باب الاسماء والصفات يلج به فتذكر ان الله كريم وانه يعفو وانه يتجاوز فلا تسد ابواب الرحمه في وجهه فيرجع الى الله ويتوب اليه سبحانه وتعالى هذا اثر الأسماء وشنو؟ والصفات ما هذا الأسماء والصفات؟ قلنا صفات الله الموجبة لعودة العبد له بعد العصيان يتأملها من؟ يتأملها أهده شنو؟ اهل الفضلي آخر مسألة الأسباب مع مسبباتها أربعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر الأسباب مع مسبباتها فيما يتعلق بالقضاء والقدر كم؟ أربعة محبوب يفضي إلى محبوب توحيد الله محبوب يفضي إلى محبوب رضا الله وجنته الطاعة محبوب في القدر ربنا قدر ويفضي إلى محبوب وهو شنو جنته ورضاه ومكروه يفضي الاشنو إلى مكروه طيب كالمعاصي المعاصي مسخوطه ومكروهة ولكنها قد تفضي إلى شنوء إلى محبوب توبة وإنابة وصدق وإقناع وزيادة إخواننا الإنسان الذي يكون تائب ده بكل ما تذكر ماضي كل ما ازداد حرقة وازداد شنوء طاعة وبيندم فهذا مكروه أفضل إلى شنوء إلى... إلى شنو؟ إلى محبوب هذان في حق الله قلنا أن الأسباب مع مسبباتها في حيث القدر تنقسم إلى شنو؟ أربعة محبوب يفضي إلى المحبوب معروف طاعات تفضي إلى جنة مكروه يفضي إلى محبوب المكروه المعاصي مكروها عند الله ولكنها قد تفضي إلى شنو؟ إلى محبوب كيف؟ بالتوبه وايضا في حاجه ثانيه حصول العدل من الله اذا ربنا بيعمله شنو بيعذبه صح عدل منه فيكتمل عند الله فضل في حق الطائعين يدخله الجنه بشنو بفضله والعاصين يدخله شنو النار بشنو بعدل فالمكروه الذي ارتكبوه ادى الى محبوب عند الله وهو شنو العدل وما ربك؟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 من المعاصي يزيد إيمانه كيف يزيد إيمانه؟ طيب. إذا راوا أثر المعاصي على الأقوام ناس بيعصوا وقام ربنا دمروا وقام لهم أمراض كنا يزيد إيمانه بشنو؟ بمن؟ بالله وقوته وإذا ظهرت آثار الطاعه على أهل الإيمان من الطواحة والطمأنينة يا أخوة أنا حسن أنت بتخلفنا الصناعي وتخلفنا الاغتصابي مع الغرب انت لما تعالي لاحواله واحوالنا ايمانك يزيد تقول الحمد لله ان ربنا جنوبا جعلنا جنوبا مسلمين والله يا اخي وحده في الغرب الزوجة كريم وتم عقد القران في الكنيسه وعقد دوله الجسيس وقال لهم اتمنى لكما حياه زوجيه سعيده انت حسن لما تعالي دين الاسلام ده بتقول احمد الله بي فقري ده والكتاح دي الحمد للان ومشلو مسلم ان شاء الله اجبه فقران وما ومات جيني ومات جوروش بس انا كون مسلم دي بالدنيا قال ليك ملبساهم كرفته ومجاعدة كده مصنجراوه الصور انا شفتها قالت انا سعيدة جدا انه عرسة الكلب لانه انا بضمن انه بعدين ما حيخوني. ولو قفلت الباب ومشيت ما بيطلع يكسليه يعني حريم ونسوان غيره شوه الإجرام يا أخوانا ده ما بدأت زول يحزم يشنو بزياده الإيمان فهذا يشنو تجعله يزيد إيمانه ومن ذلك أثر المعاصي على الأمم قوم نوح قوم لوط قوم عاد قوم ثمود قوم شعيب ربنا أهلكم أنت لما تكاد في القرآن بتعلم انهم أهلكوا يقولون شنو المعاصي وشنو فيزداد إيمانك طيب المشهد العاشر وهذا اجل المشاهد مع أنه مختصر المشهد العاشر مشهد الرحمة كيف الرحمة العبد إذا عصى ربه ثم تاب يتعامل مع العصاط من منطلق الرحمة فيتمنى أن يكونوا مثله وأن يتوبوا كما تابوا قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فلذلك هذا يستفيد ان العصاه ينظر اليهم بمنظار وشاهد الرحمه يتمنى لهم الهدايه كما اهتدى هو من قبل فيرحمهم ويشفق عليهم وده مشهد من المشاهد العظيمه المشهد الحادي عشر مشهد العجز والضعف هذا مشهد عجيب في المشهد ده كلام انا اعتبر خلاصه المشاهد كلها في المشهد ده العجز والضعف العبد لما يعصي يوقن انه عاجز ولولا ان عنايه الله تلطفته وان رحمه الله ادركته لكان من الهالكين دمتين بعد ان يتوب العاصي فكلما تذكر أيام الماضي الأليم وأيام العصيان الشديد كلما أصابه وشعر بأنه عبد ضعيف ذليل عاجز ويقول بينه وبين نفسه لولا أن رحمة الله ادركتني لشنو؟ لهلكت وهنا قال لك شنو؟ قال لك في قاعدة في السلوك والتربية اسمع هذه القاعدة لا يعرف ربه من لم يعرف نفسه لا يعرف ربه من لم يعرف نفسه وهذه المقولة ممكن تكون بمعنى آخر اعرف نفسك تعرف ربك ولها ثلاث تأويلات التأويل الأول من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدره بالقدرة ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغناء ومن عرف نفسه بالجهل عرف, نفسه عرف ربه شنو؟ بالعلم وهذا بالضد من نظر إلى الصفات الطيبة التي فيه وهل يخلو منها أحد؟ أسوأ البشر تجد فيه صفات شنو طيبة من؟ نظر إلى جوده قال ربنا بالجود أو لا ومن أدرك قليلا من العلوم قال العلم لله وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والتأويل الثالث التأويل الأول بالضد والتأويل الثاني بالاولويه ولله المثل شنو الأعلى معنا إذا كنت أنت في البشر فكري في قل بالله الله كيف طيب كيف كيف كرم ربنا في ناس علماء قل بالله دين حتى علماء قذرد الله بداهم طيب إذن علم ربنا أكمل وأتم فلذلك من عرف نفسه عرف أشنو ربه والتأويل الثالث من باب النفي يعني إذا كانت نفسك لم تحق بها معرفة بكل جوانبها فكيف تحيط بربك معرفة اقرب حاجه, أقرب حاجة لك شنو جناك ولا نفسك نفسك عارف نفسك انت كويس ولا في حاجه خافية عليك في نفسك عارف نفسك كويس لا مش كده فكذلك انت أجهل بربك فكل مره قل انا بربي جاهل والتمس طريق الهدايه الهدايه منه وذلك بالاعتراف بعجزك وضعفك ثم المشهد الثاني عشر يولده مشهد العجز والضعف وهو مشهد الذل والافتقار والانكسار والخضوع لله يا أخوانا طيب أنت لما ترى أنك عاجز أنت عصيت عاصيت في حاله شنو ضعف صح بعد ذلك تبت حتى عايد المعصيه تقول في أيام زمان تو والله عاصينا ربنا زاته كل ابن عصي الله زاته كيف؟ والله زول ما عارف بالله إذا جرأنا الجرأة تدرك أنك عاجز وأنك لا تستطيع أن تلزم نفسك إلا أن يعينك الله عليها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فعبادته إن لم يعينك عليها لا لا تعبده العبادة الصحيحة يفضي مشهد الضعف والعجل إلى, إلى الذل والانكسار والخضوع لله تعالى وهنا يقول ابن القيم شمعة الفضل والعطايا تنزل على شمعة من انكسار شمعة شنو الفضل الله بيتفضل على عباده والعطايا الله بدي بدي منه لكن المنكسرين والمفتقرين الله كل ما انكسرت له الله كل ما كان عطا الله لك أكبر من الناس يخواننا الشمعة الشمعة تعرفون الشمعدان تعرفون الشمعدان اللي هو بنزل فوق شنو؟ السمع سمعة فضل والعطايا الربانيه تنزل على شمعدان الانكسار اذا صادفت قلبا منكسرا ودائما الله بيدي الفقراء بس قال ابن عطاء الله السكندري اسمها هذه المقوله قال ابن عطاء الله السكندري من أحبه العطايا الإلهية فليفتقر إلى الله إنما صدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات لمن؟ كل ما تكون فقير لله كما أن الصدقات في الدنيا لفقراء الدنيا فعطايا الله الربانية وإلهاماته وتوفيقه ومعاونة العبد ونصرته إنما تكون على قدر انكسارك نزل النصر يوم بدر بعد الاستغاثه والتضرع من رسول الله وظهور علامات العبوديه والذل منه, سب منه اليه سبحانه وتعالى كويس قال ليك ومن احب عون الله فليخرج من قلبه صور الشهوات وكلاب الشبهات لان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره صح ولا صح البيع العاددة الفيو كلاب صورة الما بتخشه والقلب الفيو كلاب الشبهات وصور الشهوات رحمة ربنا ما بتخشه طلع من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات ربنا بعد قلب ويعطيك من عطاياه تتدفق عليك طيب المشهد الأخير وهو هل يمكن أن تولد المعصية محبة لله في القلب بعبوديه لله نعم اهل الايمان يشهدون ذلك في المعاصي كيف كم من عاصي طاغيه وقعت عليه مصائب فكانت له تاديبا وتنبيه فكانه كان في سبات فانتبه الملك قد والخدم يض محله والمكان قد تلاشت فلا يجد الا سبيلا واحدا وملجا واحدا يلجؤ اليه ربه بعد ان اوصدت في في أمام بعد امامه كل شنو كل السبل والابواب ولدت المعصيه اقبالا ومحبه على الله وسبحان الله ربنا قال شنو في الحديث القدس الطويل تقول السماء يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم يقول الله لها مالك وابن آدم تقول أكل خيرك ومنع شكرك وده حصل يأكل وبعد ما يأكل ويشبع يقول لها لدك منه ما بدون ادانا ولا الله سخر لنا يقول لك دي معاشي دي حقوقي بتاعت الخدمة أرشحوق دي مرق ولا مرق لك الله لا لا والله أنا عندي علاقة معزول في المعاشات سكيدي قام من رقلي معاشي يعني الله ما من رقلي وقص على ذلك أكلوا خيرك ومنعوا شنو شكرك وتقول الأرض إئذن لي أن اميد على ابن آدم كلام الأرض أخطر أكلوا خيرك وشكروا غيرك والبحار تقول والجبال يقول الله دعوني وابن آدم لو خلقتموهم لرحمتموهم الحديث المسر يقول لو كانتوا خلقتم كنت جنوب كنت رحمتهم دعوني وابن آدم لو خلقتموهم لا لرحمتموهم أبتليهم بالمصائب لأطخرهم من المعائب فإن تابوا فأنا حبيبهم أن الله يحب التوابين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم بعالجهم برضو جزوع انو قروش كثيره في معاصي ممكن تكمل رحمه بهم تكمل الله يكمله يطقوه في كم بيعه ويدهور كويسه مع عود زكاه عشان يجي جامع بعدك فان لم يتوبوا فانا شنو؟ عشان طبيبهم يقول عبيدي يبيتون يبارزونني بالعضائم وانا أكلأهم يعني احفظهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم من اقبل الي منهم بعد تلقيتهم من بعيد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد والله تكون واثق تسأل الله الله يهديك لكن يعني العجرة حبت شكل هذه المنازل تولد بشنو بمعصية أشوف قال لك الإنسان العاصي يجيه لحظات في التوبة يحب الله كيف كيف يحب الله كيف إخواننا المعصي الخليز والرحب الله يتذكر أيام عصيانه وأن الله كان كسا... كان قد أسبغ عليه ستره وإخواننا المعصي توكر بضوك ودوك حراسات وتلتلوك والرحيل الذي كلها تسمع لكن أنت عصيت ورب سترك نعمة ولا ما نعمة هذا بعد المعصية وتوبة في أثناء التوبة تذكر أيام ال شنو ال... ال... المعصية. فتحمد الله أنه سترك ثم كيف أنه حال التوبه هداك وقيض لك أسباب إخوان ما في توبه ساكت التوبة يكون عند جنوب أسباب وكيف أنه هيأ قلبك للتوبة ثم كيف أنك الآن معه تعامله وما أغلق الباب أمامك وما أوصده دونك وإنما جعلك من عبيده ومح عنك السيئات الا يجب هذا محبه له سبحانه نكون بذلك قد انتهينا من مشاهد المعصيه وانتهينا من منزلة التوبه وتقريبا منزله التوبه كانت لحد صفحه 433 الان نحن الدروس دي كلها انتهينا من 433 صفحه الباقي يعني زي 100 من المجلد من المجلد ده وباقي مجندين تاني قدروا المجلد الثاني والثالث وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم